وَاذْكُرْ إِخْوَانَ عادٍ إِذْ آنَذَر قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ وَقَدْ خَلَتِ النُّذُرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ أَلَّا إِلَّا اللَّهَ إِنَّ يخاف عليكم عذاب يوم عظيم قالوا أجئتنا لتأثكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال إنما العلم عندنا فَ اللهَّه وَأَبَِّغُكُم أُرْرسِْلتُ بِهِ وَلَكِ أأَرَكُمْ قَوْمَ تَجَهَلُون فَلَمَّا رَأَهُ عَارِضًا مستُسْتَقَ بِلَ أَْدِيَاتِهِ قَاواهَا عَِضٌ لَهُ وَمَا اسْتَعْجَلْتُ بِهِ رِيحٌ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا فَأَصْبَحُوا لا يُرَى إِلا مَسَاكِنُهُمْ كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِي مَاءٍ إِنَّ كُنَّاكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ, فما أغنى عنهم سَمْعُهُمْ وَلَا بَصَرُهُمْ وَنَآءَفِدَتُهُمْ مِن شَىْءٍ إِذْ كَانُوا يَجْحَدُونَ بِآيَٰتِ ٱللَّهِ إِذْ كَانُوا يَجْحَدُونَ بِـَٔايَٰتِ ٱللَّهِ وَخَٰقِبِهِم مَّا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ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 وذلك إسكهم وما كانوا يفترون